والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير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 زعم الذين كفروا ألي يبعثوا قل بلا ورب لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يتيح فأمنوا بالله ورسوله وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَلَيْهِ يُبَعَثُونَ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَتِيَفْ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ وَالْح الذي انزلنا والله بما تعملون خبيب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب ومن يؤمن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم